「今のうちの娘はどこへ行く ع かな?」 الساعة يقسر م وقال ن كانوا ما لبثوا غير ساعة كذلك غير ي ف الذين أ و ت و ا العلم و ا ل إ ي م ا ن لقد لبثتم في كتاب الله إ ل ى يوم البعث فهذا ا ل ن ا س في ه ذ ا ا ل ق ر آ ن من ك ل س ي ل و ل ئ ن ج ئ ت ه م ا ل ا س ل ا م ل ا حمدا الله